وأحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يقول الله تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة وتارة عن حال اتفاقه معها وتارة في حال فراقه لها فأما الحال الأولى اذا خافت الزوجه من زوجها ان ينفر عنها او يعرض عنها يقول الله عز وجل وان امراه خافت من بعلها هو الزوج ال الزوج قال الله تعالى عن قال الله تعالى عن امراه ابراهيم الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير فالبعل الزوج فيخبر الله عز وجل في هذه الآية أن المرأة إذا خافت من زوجها أن ينفر عنها أو أن يعرض عنها أو أن يطلقها فلها أن تسقط حقها أو أن تسقط بعض حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق وله أن يقبل ذلك فلا جناح عليها في بذلها وتبقى زوجة وتبقى زوجة وقد فعلت ذلك من يعرف سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاقها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يوم منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة متفق عليه سودة قامت هذا العمل اولا لأمور أولا جاء في البخاري تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني عند مسلم جاء في الحديث لما كبرت خافت ماذا أن يطلقها ولا شك أن تبقى سودة زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وتبقى زوجته في الآخرة هذا منقب عظيمة فتنازلت عن بعض حقها لتبقى زوجة فحينما تبقى زوجة في الحياة للنبي بحد ذاته هذا هذا أمر عظيم وشرف فالأمر الثالث خافت أن يطلقها فقد جاء عند ابن داود ولقد قالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها يا رسول الله يومي لعائشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وجاء عند ابن سعد في الطبقات أوضح من هذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أبقى معك لأجل أن أبعث مع أزواجك يوم القيامة وان يومي وهبته لعائشة عن بعض حقها مقابل أن تبقى فالمرأة تفعل ذلك حينما ترى أن الزوج من بعدها نشوزا ما هو النشوز؟ الترفع يترفع عنها أصبح مثلا يتقزز منها أما لدماءتها أو لكبرها عليكم السلام أو لكبرها أو لغير ذلك من الأمور خافت أن يطلقها خافت أن يرتاح معها فلا بأس للمرأة أن تتنازع عن بعض حقها وذلك قال الله عز وجل بعدها والصلح خير خير من ماذا؟ من الطلاق والصلح خير يعني أن تتصالح المرأة مع زوجها وتتنازع عن بعض حقها خير من الطلاق خاصة حينما يكون لها أولاد وخاصة حينما لا تريد أن تضايق أهلها بالطلاق وتذهب عند أهلها وعند أولادها وتبقى مع أولادها في مصالح كثيرة تتنازع عن بعض حقها مقابل أن تبقى مع أولادها وخاصة كما قلت حينما تكون كبيرة ربما لا يهواها كثير من الرجال ولا تكون مرغوبة بجماعها فتبقى مع زوجها تبقى تتنازم بعض حقها نعم وتصرف سودة يدل على أمرين الأمر الأول على فقهها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلقها لم تبقى من امهات المؤمنين ولم تكن من أزواجه في الدار الاخره ثانيا وكونها اختارت عائشة بالذات هذا يدل على محبتها للرسول صلى الله عليه وسلم وشفقتها عليه لأنها تعلم أن عائشة حب نساء لي فكان إهداء وقسمها لعائش مما يسر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل يدل على ذكاء ذكاء سودة لكن للأسف كثير من النساء كما سيذكر الله وأحضرت الأنفس الشح سنعلق عليه إذن من حالات التي تكون بين الزوجين حينما تخاف المرأة من أن يطلقها زوجها أو يترفع عنها لكبر أو لدمامة أو لأي غيرها من الأمور فمن الحكمة أن تتنازل عن بعض حقها من نفقة تخشى أن يطلقها والزوج مثلا لا يستطيع أن ينفق عليها وعلى الزوج الثاني بعض الرجال يفرح حينما تتنازل المرأة عن حقها تقول لا أريد منك نفقة أنا أنفق على نفسي أنا متنازل عن المبيت فيبقيها الزوج فتبقى زوجة أو مع أولادها وتسير الحياة والحمد لله هذه سمى صلح وإن امرأة خافت من بعدها أي من زوجها نشوزا النشوز الترفع أو إعراضا الفرق بينهما النشوز الترفع يترفع عنها والإعراض يعرض عن كلامها يعرض عن المبيت أو عن جماعها لا يعطيها حقها في المعاشرة أو في الجمع طيب فلا جناح عليهم أي الزوج والزوجة أن يصلح بينهما أصلحا تتنازع عن بعض حقها لتبقى زوجة وكلنا نعرف أن المرأة تبقى زوجة فيها مصالح كثيرة كما قلت حينما تكون كبيرة وحينما تكون لا تريد أن تضايق أهلها وحينما تريد أن تبقى مع أولادها فتبقى أحسن من تتطلق وتفرق العائلة قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح هذه الأية عامة سنتكلم عنها الآن على أن بعض العلماء كابن جرير رحمه الله نعم وأحضرت الأنفس الشح أي نفوس كثير من الزوجات لا ترضى أن تتنازع عن بعض حقها وخاصة إذا كان لها ضره ليس كذلك؟ نعم وخاصة إذا كان لها ضرة فلا تتنازل والآية عامه وهذا فعلا موجود انا أعرف قصة رفضت التنازل فقال الزوج يطلقك إن الزوج يملك أطلق فطلقها الآن هي نادمة هي نادمة فلو تنازلت لضرتها تنازل عن بعض حقها لا بقيت زوجة بقيت مع أولادها بقيت مع زوجها وربما تصلح الأحوال بينهما إلى غير ذلك وإذا قال الله عز وجل والصلح خير لكن وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس الشح وفي قوله وأحضرت الأنفس الشح إذن اختار بن جرير أن المعنى هو أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن في الأيام والنفقه والآية عامة فإن النفوس قد أحضرت بالشح الشح ملازم لها الشح أصبح جبلة النفوس على الشح نسأل الله السلام نعم والشح أشد البخل أليس كذلك؟ بخل مع زيادة شح يكون فيه حسد إذا سمع بخير جاء لشخص شح بذلك إلى غير ذلك فهو أخطر وأشد وأشد من البخل نعوذ بالله ومن باب الفائدة يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الأنفس أحضرت الشح أي جعلة شيئا حاضرا لها كانه ملازم لها لا يفرقها لانها جبلت عليه فالموفق من وفقه الله على عدم الشح ولذلك اخبر الله عز وجل ان من وقاه هذا الشيء فقد افلح ما هي الايه قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون مفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح لم يفلح فالشح أشد من البخل يمنع الحق الواجب ويعتدي على حقوق الناس إلى آخرها أيضا الشح خطير قال النبي صلى, مهلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات ذكر منها شح مطاع. أيضا الشح يؤدينا القطيعة كما في حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم والحديث الصحيحين مر معنا برياض الصالحين فهو خطير وفجاء في رواية أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالقطيع فقطع وخاصة حينما تعلم أن في آخر الزمان ينتشر الشح فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة إلى أن قال تقارب الزمان قال ويلقى الشح صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع الآن ويلقى الشح وهو أيضا منافل للإيمان قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا وإذلك من أعظم علامات الإيمان تجد الشخص كريم غير شاهية ومن علامات الشح من علامات نقص الإيمان نعوذ بالله نعم ثلاث مهلكات شح مطاع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع فالشح يؤدي للقطيع والظلم والبغي والعدوان إلى الناس وأحضرت الأنفس الشح يعني هذا الأمر مجبول مجبول على ماذا؟ مجبول في النفوس إلا من وفقه الله وعصمه الله وجاهد نفسه قال ابن عاشور رحمه الله وأضيف في هذه الآية إلى النفس لذلك فهو غريزة لا تسلم منها نفس وحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما خبيرا أمر بالإحسان أمر بالإحسان والإحسان كما تعرفون يكون مع الخالق ومع المخلوق مع الخالق أن تعبد الله وأن تأتي بالعبادة على وجهها الكاملة كما مره معنا أن تعبد الله كأنك تراه ومع المخلوق أن تؤدي حقه محتسبا الأجر عند الله عز وجل فالله عز وجل يقول وإن تحسن نعم تحسن وتصبر على النساء وتحسن لهذه المرأة وتصبر ربما يكون فيها خير وتتقوا تتق الله تبارك وتعالى بترك المحظورات والمنهيات فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء وسيجازي عليكم فإن نويتم الني الصافية وأحسنتم لهذه النساء ولهذه المرأة أحسنت لهذه المرأة وتقيت الله في هذه المرأة فإن الله خبير بكل شيء ومن الفرق بين الخبير والعليم الخبير يعلم بواطن الأمور والعليم وهذا إذا اجتمع الخبير والعليم ومن يعلم بعض الأمور يعلم من باب أولى ظواهرها. نعم يقول ابن أبي حيان رحمه الله ختم آخر هذه بصفة الخبير وهو علم ما يلطف علمُ ما يلطِفُ إدراكُ ويدق لأنه قد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ما لا يطلع عليه إلا الله ولا يظهر ولا يظهر يظهران ذلك لكل أحد من فوائد الآية. حرص الشريعة للأصلاح أنه يجوز الاصطلاح بين الزوجين على ما يتفق عليه للزوجة أن تسقط بعض حقها لكي لا يطلقها زوجها أن الصلح خير في كل شيء يعني قالوا الصلح خير هذا عام الصلح خير في كل شيء بين القبائل بين الناس في الزوجات بين الزوجين في جميع مجالات الحياة فالصلح خير وفيها ذنب الشح وليس كذلك تحريمه وفيها فضل الكرم وفيها الحث على الإحسان والتقوى وفيها عموم علم الله ثم قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستهم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وإن تفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستهم يخبر الله عز وجل بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب الله عز وجل في أول الصورة أجازل الإنسان أن يتزوج فإن خفتم ولا تعدل فواحدة أو اثنتين أو ثلاث. وهنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء من لم يطلع على معنى الآيات يظن في الظاهر بينهما تعارض كيف هي أمر بالتعدد ثم يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وإذا كتلاحظون كثير من النساء ماذا يقول عفوا النساء وغير النساء ماذا يقول يقول لا تتزوج ثانية أو ثالثة لأن الله يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء هذا من الفهم الخاطئ لأن الآية اللي معنا هنا في المحبة والميل الطبيعي فهذه لا حد يستطيعها لأنه يتعلق في القلب ومعروف أن القلب قد يحب يحب هذه أكثر من هذه قد تكون هذه دميمة أو قد تكون كبيرة أو تكون مرضى وهذه جميلة أو صغيرة أو غيرها من الأسباب فالآية المراد في ماذا في الميل القلبي واسمع لبعض كلامها هلالي. قال الشنقيت رحمه الله في هذه الآية هذا العدل الذي ذكر الله هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع انتهى واضح كلامه يعني هل في أحد لا يستطيع إذا أتى بثلاج لهذه لا يأتي بثلاج لهذه أجيبه لا إلا من لا يتق الله أو يظلم هل في أحد لا يستطيع أن ينام ليلة هنا وينام ليلة هنا كل أحد يستطيع إذا اشترى ذهبا لهذه يشتري ذهبا لهذه هذا كل واحد يستطيعها اذا الآية في الجماع والميل قلبي قد تكون هذه كبيرة ومريضة وقال ابن كثير أي ولن تستطيع أيها الناس أن تساو بين النساء من جميع الوجوه فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة بد من التفاوت في المحبة والشهوة يقول الرازي المعنى أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي لأن ذلك خارج عن أنوسعكم ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول والفعل. نعم. قد جاء في الحديث وإن كان ضعيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. نعم. ثم قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل أي إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية أي لا يفرط أحدكم بظهر الميل إلى إحداهن شد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كما قالك المعلقة يعني إذا أجاز لك الشرع أن تميل إلى إحدى الزوجتين بالمحبة والشهوة لا تظهر هذا الميل يعني هذه مثلا دميمة أو كبيرة أو لأي سبب من الأسباب فلا تظهر هذا الميل لا تتكلم عند هذه أنك تحب هذه وتغلي هذه هذا ما يليق ليست من أخلاق المسلمين هذا احتفظ به بقلبك لأن هذا يوجد ماذا الشحناء والتباغض لأن بعض الناس إذا أحب شخصا أظهر هذا الأمر ربما يؤثر على الأمر الآخر وإذا قال فتذروها كالمعلقة قال العلماء لا ذات زوج ولا مطلقة هو يميل لواحدة ويبالغ في الميل لها ويترك هذه لا هي مطلقة طلقها فهي مطلقة ولا ذات زوج يعني محبوسة ما معنى محبوسة يعني مطلقة وهذا الزوج لا يعطي حقها ولا تستطيع الزواج لأنها محبوسة لهذا لهذا الرجل محبوس لهذا الرجل كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن عوان عندكم ما معنى عوان أسيرات أسيرات إذا إنك المعلقة ما معنى لا ذات زوج ولا مطلقة خلكم معنا يا أخوان لا ذات زوج ولا مطلقة ما تتكلم عن الهجر لكن يميل أجاز له الشرع يميل لهذه قلبيا فالشراء قال لك الحق أن تميل قلبية لأن هذا طريقه القلب ويجب أن تعدل في النوم والمبيت لكن لا تميل ذلك الميل بحيث أن تجلس عندها وتقول أن أغلي فلانا وأحب فلانا وفلان أجمل منك وفلان أحسن منك وفلان هذا ما ينبغي مع أن أحد العلماء يقول ينبغي حاول أن يعدل بقدر استطاعه نعم وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أي وإن أصلحتم في أموركم واشتهت في الإصلاح بين الزوجتين وإن كان الإسلام أباح لك الميل القلبي لفلانة فإن التقي الذي يريد ما عند الله إذا أجاز الشرع لك هذا الأمر لا تظهر هذا ولا تميل كل الميل عن الأخرى وتتق الله عز وجل في جميع أموركم في جميع أموركم يعني ينبغي على الإنسان في أي أمر من الأمور مثل الإنسان عنده ثلاث زوجات أو زوجتين ينبغي على أن يتق الله عز وجل يسألها العلم ما الذي يباح لي؟ ما الذي يحرم علي؟ ليس معناه أن الإسلام أباح لك شيء قد تخطي فتتق الله انت تشتغل بالتجارة تسألها العلم. كيف اتق الله في تجارتي أنا مثلا أطلب العلم كيف اتق الله في طلب العلم أنا مثلا عندي والدة مريضة عندي أب مريض عندي كذا أنا موظف أنا كذا وكذا فالآية عامة اتق الله أنت يا من تزوجت أخرى أو تزوجت بثالثة اتق الله ما معنى اتق الله ابحث ما هو الطريق أو ما هي أوامر الإسلام تجاه الزوجات يعني حرام الظلم يجب أن تعدل صوريا بالمبيت وكذا إلى آخره فالمقصود وتتق الله الزوج وتجتهد في جميع أموركم فإن الله كان غفورا رحيما يغفر ما يقع ما في حديث لم ولا غفورا يغفر الزلات إذا وقعت من غير تعمد رحيما بعباده فإن هذه الأوامر وهذه التشريعات جاءت رحمة رحمة فهذه المرأة حينما كما قلنا في الآية السابقة حينما تخشى أن يطلقها زوجها فتتنازع عن بعضي حقها هذه رحمة عظيمة لا أحسن أن تبقى مطلقة أو ينظر إليها المجتمع أنها مطلقة ربما تفارق أولادها إلى غير ذلك فتبقى العشرة بينهما وزوجة وتبقى زوجة ثم قال الله تعالى وَأَيَّ تَفَرَّقَا نحن قلنا أيها الأخوة في بداية السورة أن يصلح بينهما صلحة أن تتنازع عن بعضي حقها حتى لا يطلقها كما فعلت سودا لكن أحيانا قد لا ينفع هذا مثلا بعض الأزواج تجد أنه يترفع عن الزوجة هي تتنازع عن بعض حقها لا إشكال في ذلك بعض الأزواج قد ما يتقله له يبدأ يستمر هي تنازع عن بعض حقها هو يستمر يزيد يترفع عنها ويتقزز عنها ويعرض عنها فكانها تقول هي ماذا أنا ما استفدت من تنازلي ما استفدت من تنازلي يعني الرجل أصلح عندما تنازلت للزوجة وأعطتك مثلا المبيت والأمر هذا تريد يعني أن تصلح الأمور وتستمر الحياة لكن أحيانا بعض الناس لا يخاف الله وليس عنده من أخلاق الرجول والدين فيبدأ يهينها يترفع عليها يرى أنها تنازلت لحقارتها إلى غير ذلك لا تتحمل المرأة ما تتحمل كما موجود ونراه بعض الرجال هو يظهر وكذا وكذا فلا تتحمل فيأتي هنا الطلاق لكن بشكل عام الصلح خير لكن أحيانا يقع الطلاق قال الله عز وجل وَأَي يَتَفَرَّقَ أي وَأَي يُفَارِقْ كل واحد منهما صاحبه يغني الله كل من ساعته الزوجة يرزقها بزوج صالح والزوج يرزقه الله بزوجة صالحة قال القرط برحمه الله أي وإن لم يصطلح بل تفرقا فليحسن ظنهما بالله فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها فالله عز وجل لا يضيع أحدا أبدا وكان الله واسعا حكيما واسعا يسع خلقه بالكفاية والإفضال والجود والتدبير قال السعدي الواسع الصفات والنعوت متعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى عن نفسه واسع العظمة والسلطان والملك واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم وإي تفرق الله واسع يعطي هذا ويعوض هذا ويعطي هذا سبحانه وتعالى فالله عز وجل واسع العطاء كثير الإفضال على خلقه والخلق كلهم يتقلبون في رحمته وفضله يعطي من يشاء ويمنع ويخفض من يشاء ويرفع بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته نعم والله وكان الله واسعا حكيما الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعه سبق لنا الحكيم الذي له الحكمة الكاملة فلا يفعل شيئا إلا لحكمة ولا يخلق شيئا إلا لحكمة إذا كان لكم حكمة صورية حكمة غائية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لن ترجعون حكيمة اسم من اسماء الله متضمن للحكمة الكاملة فلا شيء إلا لحك من فوائد الآيتين وجوب العدل بين الزوجات فيما يستطيعه الإنسان لأنه هنا نفى نفى أو نفى عدم الاستطاعة في ماذا في الميل والمحبة إذا فيما هو مقدر عليه واجب في المبيت والعطاء هذا واجب قد جاء في الحديث من كان لهم راتن وما لحداهما جاء وشق يوم القيامة ماله ومن فوائد الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وجهه الميل القلبي فإن ابن آدم لا يستطيع لا يستطيع أن يحب هذا مثل هذا هذا ميل قلبي قد تكون هذه المراباة شابة أو جميلة أو أو إلى آخره من فوائد الآية على الإنسان يجتهد أن يعدل بقدر استطاعته ومن فوئدها رحمة الله بالزوجين ومن فوئدها أن الله سميع حكيم ومن فوئدها ثبات اسمين من اسماء الله الواسع والحكيم والله تبارك وتعالى عالم Sallallahu alaihi wa sallam aan Nabiina Muhammad